يتوني بكتاب من قبل هذا أو أثارة من علم أو أثارة من علم إن كنتم صادقين ومن أظل من ما يدعون دون الله ملا يستجيب له إلى يوم القيامة.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 قل أرأيتم إن كان من عند الله وكفرتم به وشهد شاهد من بني إسرائيل على مثله فآمن فآمن واستكبرتم إن الله لا يهدي القوم الظالمين وقال الذين كفروا للذين آمنوا لو كان خيرا ما تبقونا إليه وإذ لم يهتدوا به فسيقولون هذا إفك قديم ومن قبله كتاب موسى إماما ورحمة وهذا كتاب مصدق لسان عربيا لسان عربيا ليُنظر الذين ظلموا وبشرا للمُختمين إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولاهم يحزنون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 وحمله وفصاله ثلاثون شهرا حتى إذا بلغ أشده وبلغ أربعين سنة قال قال رب أوزعني أن أشكر نحمتك التي أنعمت علي وعلى والدي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 وهما يستغيثان الله ويلك آمن إن وعد الله حق فيقول ما هذا إلا أساصير الأولين أولئك الذين حق عليهم القول في أمم حق عليهم القول في أمم قد خلت من قبلهم من الجن والإنس إنهم كانوا خاسرين ولكل درجات مما عملون وليوفيهم أعمالهم وهم لا يظلمون وَيَوْمَ يُعْرَضُ الَّذِينَ كَفَرُوا عَلَى النَّارِ أَذْهَبْتُمْ طَيِّبَاتِكُمْ أَذْهَبْتُمْ طَيِّبَاتِكُمْ فِي حَيَاتِكُمْ الدُّنْيَا وَاسْتَمْتَعْتُمْ بِهَا فَالْيَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذَابَ الْهُونِ بِمَا كُنْتُمْ تَسْتَكْبِرُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وبما كنتم تفسقون واذكر أقاعاد إذ أنذر قومه بالأحقاف وقد خلت النذر من بين يديه ومن خلفه ألا تعبدوا إلا الله إني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 تُؤَلِّهِ وَأُبَلِّغُكُم مَّا أُرْسِلْتُ بِهِ وَلَكِنِّي أَرَاكُمْ قَوْمًا تَجْهَلُونَ فَلَمَّا رَأَوْهُ عَارِضًا مُسْتَغِلَّ أَوْدِيَتِهِمْ قَالُوا هَذَا عَارِضٌ مُنْصَرِنَا بَلْ هُوَ مَا اسْتَعْجَلْتُمْ بِهِ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 وذلك إفكهم وما كانوا يفترون وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يسمعون القرآن فلما حضرواه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين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 وآمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب أليم ومن لا يجر داعي الله فليس بمعجز في الأرض وليس له من دونه أولياء أولئك في ضلال أَوَلَمْ يَرَ أَنَّ اللَّهَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَلَمْ يَعْيَ بِخَلْقِهِنَّ بِقَادِرٍ وَلَمْ يَعْيَ بِخَلْقِهِنَّ بِقَادِرٍ عَلَى أَنْ يُحْيِيَ الْمَوْتَى بَلَى إِنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ويوم يحرض الذين كفروا على النار أليس هذا بالحق قالوا بلى وربنا قال فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون فاصبر كما صبر أولي العزم من الرسل ولا تستعزل لهم كأنهم يوم يرون ما يعذون لم يلبسوا إلا ساعة من النهار بلاع فهل يهلك إلا القوم الفاسقون؟